الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسعدني أيها الاخوه الكرام ان التقي بكم في المجلس التاسع والعشرين من مجالس مدارسه كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من الصفة المشبهة باسم الفاعل ووصلنا إلى اسم التفضيل وما زلنا نتحدث في المشتقات فاسم التفضيل مشتق من المشتقات فمن يتفضل بالقراءة بارك الله بكم جميعا قد تكون الصفحات مختلفة من طبعة إلى طبعة أخرى لذلك أذكر عنوان الموضوع لعل من يريد أن يتابعنا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 هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. نعم. نعم. قال اذا اسم التفضيل اولا لاحظوا اسم المراد به التفضيل. التفضيل مصدر فضل الشيء تفضيلا فهو مصدر. واسم التفضيل كما ذكرت قبل قليل من المشتقات يعني فيه معنى الوصف فيه معنى الوصف. لأن تعريفه قال هو الاسم المصوغ الاسم يعني هنا, اسم هنا الاسم الصفه يعني الاسم المتضمن وصفا الاسم المتضمن وصفا هذا الاسم مصوغ من المصدر على رأي البصريين لماذا ما الغاية من اسم التفضيل من صياغة اسم التفضيل قال للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة لدينا شيئان في الميزان هذان الشيئان مشتركان في صفة معينة قاسم مشترك بينهما صفة معينة أحدهما فيه فضل على الآخر فيه زيادة على الآخر فيه فضل زيادة على الآخر في تلك الصفة هذا الوجه العام والمسار الرئيس في اسم التفضيل لكن سنجد أن الشيخ ينبه بعد ذلك أن التفضيل قد يكون ايضا بين شيئين في صفتين مختلفتين في صفتين مختلفتين نقول مثلا الصيف أخر من الشتاء اذا في صفة الحرارة في الصيف وفي صفة البروده في الشتاء اذا هنا التفضيل بين الصفتين مختلفتين فالمقصود الصيف أخر يعني الصيف أكثر حراره من برودة الشتاء ونقول أيضا العسل أحلى من الخل إذا هنا التفضيل أيضا بين صفتين مختلفتين بين صفتين مختلفتين أيضا نقول أيضا بأن المشاركة في صفة معينة قد تكون مقدرة قد تكون تقديرا تقول أنت عن أحد الأشرار أو واحد يعني رجل سلبي والعياذ بالله تقول هذا خير من هذا هذا خير من هذا فإذا هنا الصفة مقدرة الصفة مقدرة إذا نخلص إلى أن اسم التفضيل يدل نعم واحد على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر في هذا واحد، اثنين التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين الأمر الثالث أن تكون الصفة مقدرة أن تكون الصفة مقدرة ندخل الآن هذا تعرفه فهمنا معنى التفضيل وسيتضح ذلك أكثر فأكثر في الأمثلة التي سيعرضها الشيخ رحمه الله تعالى زينته تفضل سيد قالد بارك الله فيك قال وقياسه أن يأتي على أفعل كزيد أكرم من عمر وهو أعظم منه وخرج عن ذلك نعم. ث... نعم الآن القياس الوسن الذي مثل ما لخض اسم الفعل اسم فاعل مثلا اسم الفول, اسم الفول من الثلاثي إلى كريل الآن اسم التفضيل يأتي على وزن افعل افضل حطوا كلمه على وزن افعل فلان افضل من فلان يعني على وزن افعلتنا الصيغه على وزن افعل مثل زيد اكرم من عمر وهو اعظم منه اعظم على وزن افعل هذا الكتاب انفع من ذاك الكتاب طبعا وزن افعل اخوات وزن افعل نعم يراد به التفضيل لكن احيانا لا يراد به التفضيل يعني الصيغه صيغه تفضيل لكن لا يراد بها التفضيل وهذا ما س يعني افسره أو أوضحه في نهايه المبحث ان شاء الله تعالى يعني الله اكبر الله اكبر ذهب كثير من النحويين والصرفيين الى ان كلمه اكبر اكبر على وزن افعل لكن لا يراد بها التفضيل لأنه لا توجد موازنة بين الله العظيم الكبير المتعالي وبين أي شيء اخر في هذه الدنيا فأكبر هنا يراد بها عظم الكبر يراد بها الوصف أيضا كل المبالغة في الكبر ولا يراد بها التفضيل كما يرى كثير من الصرفيين ونحوين وسعود إلى ذلك في نهاية المرخة في إن شاء الله تعالى نعم هذا لاحظوا على وزن أفعل لكن بشروط معينة يعني نصوغ اسم التفضيل على وزن أفعل بشروط معينة ولدينا ثلاث كلمات أفادت التفضيل دون أن تكون على وزن أفعل إنما حذف منها الحرف الأول وهي خير وشر وحب يعني أخير وأشر واحب لم يقول أخير إلا ما نذر ولا يقول أشهر إلا ما نذر لكن أحب كثيرا ما تستخدم وقليلا ما يستخدم حب وهذا ما اعتبره يعني مخالفا للقياس تفضل يا سيد بارك الله فيك قال وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ أتت بغير همزة وهي خير وشر وحب نحو خير منه وشر منه وقوله وحب شيء إلى الإنسان ما منع وحذفت همزته لكثرة الاستعمال وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الأصل كقوله بلال خير الناس وابن الأخير وكقراءة بعضهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الهمزة والشين وتشديد الراء وكقوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقيل حذفها ضرورة في الأخير وفي الأولين لأنهما لا فعل لهما ففيهما شدودان على ما سيأتي نعم إذن الآن المخالف القياس ثلاث كلمات كما ذكرت خير وشر وهذا كثير ما يعني نجده في أي ذكر حكيم أو في الشارع العربي أو بالمناسبة كلمة خير كلمة خير قد تأتي مفردا لكلمة خيور وقد تأتي بمعنى اسم التفضيل والسياق هو الحكم في ذلك خير مفرد خيور فيمكن أن تأتي على هذا المعنى ويمكن أن تأتي بمعنى اخر على اسم التفضيل تأتي على معنى اسم التفضيل شر أشر وحب اعطانا الآن وزادني كلفا بالحب أن منعت وحب شيء إلى الإنسان ما منع. وحب يعني وأحب وحب هنا تفيد التفضيل المعنى هنا وأحب شيء إلى الإنسان ما منعه. يقول خذفت همزته لكثرة الاستعمال. لخذ في خير وشر لكثرة الاستعمال لكثرة الاستعمال الهمزة من أفعال خذفت الهمزة من خير والشر وورد قليلا استعمال على الأصل ورد الاستعمال على الأصل بلال خير الناس لأن خيره هذا على غير القياس محوطة الهمزة. وابن الأخير ابن الأخير أتت الآن على الأصل أخير أتت على الأصل وقراءة بعضهم, بعضهم سيعلمون غدا من الكذاب والأشب الاشر الأشر فأتت أشر أفعل فأتت على الأصل أيضا بفتح الهمزة والشين, والشين وقولي أحب الأعمال أحب إذا التفضيل هنا أتت على الأصل وهذا كثير في أحب كثير ما تأتي على الأصل وقليل ما تأتي محذوفة الهمزة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ثم قيل حذفها ضرورة في الأخير في الأخير يعني كلمة حب أحب تحذف الهمزة للضرورة لذلك حذفها قليل أن في الأولين في خير وشر فتحذف قذفة الهمزة لكثرة الاستعمال ولانه لا فعل لاي منهما ففيهما شذوذان فيهما <تصفيق> شذوذان وسيبين ذلك يعني, ما يعني الاصل في اسم التفضيل ان نشتق من فعل لازم يكون فعل وهذا الخير وشر لا فعل لاي منهما لذلك كان شذوذ وايضا المفروض يأتي على وزن اخير على وزن افعل فاتت خير وشر محذوفت همسه ففيهما في كل منهما شذوذة إذا في كلمة أحب الهمزة تحذف للضرورة وهو قليل إذن ونادر بينما في خير وشر تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال مع أن في, في كل منهما شذوذين الآن يدخل شروط صوغ اسم التفضيل على وزن أفعلي تفضل لفس قال وله ثمانية شروط الأول أن يكون له فعل وشذ مما لا فعل له كهو أقمن بكذا أي أحق به وألس من شراظ بنوه من قول بنوه من قولهم من قولهم هو لص هو لص أي سارق نعم نأخذ الشروط نحن لدينا كما ذكر ثمانية شروط لصحة استخدام اسم التفضيل على وزن أفعل فعل ثلاثي تام مثبت متصرف مبني للمعلوم غير قابل للتفاوت ليس الوصف منه على وزن أفعل فعل, فعل ثلاثي تام مثبت متصرف مبني المعلوم غير قابل للتفاوت ليس الوصف منه على وزن افعل فعلاء عكس ذلك لا يصح أن نأخذ اسم التفضيل منه إلا بشروط إلا بفعل مساند في بعض الحالات بفعل مساند في بعض الحالات فقال اول شرط ان يكون له فعل لذلك قال خير وشر فيه شذوذان لانه لا فعل لهما وقال يعني المفروض يقول الاصح لا فعل لاي منهما لانه كل واحد اولا يجب أن يكون لكل واحد منهما فعل فعندما قال لا فعل لهما قد يفهم لأنه في فعل واحد يؤخذ منه خير وشر هذا لا يصح لكن المفهوم أنه لا فعل لاي منهما وهذا ما يقصده الشيخ إذا يجب ان يكون للكلمة فعل لانه أصل اسم التفضيل أنت في صفة هذه لازم يكون في حدث معين وشذ مما لا فعل له اذا كان وجدت اسم تفضيل لا فعل له فهذا شاذ موجود في اللغه لكنه شاذ مثل هو أقمن من فلان هو أقمن بكذا عفوا اكمل يعني اجدر احق اجدر احق بكذا في العجمي لا يوجد في اللغه كما يقول الشيخ قمينة فعل قامنا حتى نقول الاقمار ويقولون الص من شظاظ الص من شظاظ بنوه بنوه يعني صاغوه من قولهم هو لص يعني أخذوه من الاسم لص فقالوا الص من لص اخذوه من لص وهذا يعني شظاظ اسم لص من بني ضبه يعني كان مشهور بلصوصيته و صديقته وما إلى ذلك ويعني أخذوه في الإسلام وصلبوه وعلق يعني الذي اعتنى بهذه التي بين يديه وقال إنه لألص من شظاظ وكان لصا مغيرا يعني كان يعني ينقض بالغارة على الناس ويسرقهم فصار مثلا فصار مثلا إذن كلمة ألص اسم تفضيل لكنه على غير القياس أقمن اسم تفضيل لكنه ليس على القياس لماذا؟ لأنه ليس في اللغة فعل لأي من هم إذن هنا مأخوذ من الاسم مأخوذ من الاسم لذلك قالوا أنه شاء الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل فعلا ثلاثيا أن يكون هذا الفعل فعلا ثلاثيا فضل السيد خالد. نعم. قال الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا وشذ هذا الكلام أخسر من غيره من اختصر المبني للمجهول ففيه شدود آخر كما سيأتي نعم إذن الآن الفعل يجب أن يكون مكون من ثلاثة أحرف فقط يعني إذا كان رباعي أو خماسي أو سداسي فلا يصاغ اسم التفضيل منه مباشرة إننا نأتي بفعل مساعد وبمصدر هذا الفعل كما سيذكر الشيخ بعد قليل طيب نحن نسمع أخصر هذا كثير ما نسمعه هذا الكلام أقصر من غيره وأقصر مقود من اختصره أولا نختصر كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أحرف ثم هو مبني للمفعول يعني مبني للمجهول إذا فيه شذوزان فيه شذوزان أنه فعل غير ثلاثي وأنه فعل مبني للمجهول مبني للمفعول لكنه صار على الأسئلة أقصر وهو صحيح ولو أنه شاذ عن القاعدة شاذ عن القاعدة ثم يقول وسمع لحظة على غير القاعدة هو هو أعطاهم اللي أعطاهم من أعطا وهذا فعل غير ثلاثي إذن ليس على القاعدة على غير قياس وأولاهم للمعروف أولا وهذا المكان أكثر من غيره من أكثر الفعل أكثر غير ثلاثي ويقولون أفلس أفلس فلان أفلس من فلان تبهتم وكما قلت أخسر وأفطر وأفلس وأعطى إذن هذا من مما يعني سمع عن العرب لكنه لم يعني يأتي على القاعدة المعروفة لذلك قال قال بعضهم ماذا قال وبعضهم جوز بناؤه من أفعل مطلقا هل لاحظوا اعطاهم من أعطى أفلس من أفلسه اقفر من اقفر لفظهم كله الفعل الفعل غير ثلاثي لكنه على وزن افعل لكنه على وزن افعل لذلك بعضهم جوز بناؤه من افعل مطلقا يعني بدون شرط وبدون قيد خلص إذا عنا فعل على وزن افعل فيمكن ان ناخذ منه اسم التفضيل على وزن افعل مثلهم افعل افعل وهكذا يعني أكرم ممكن تقول فلان أكرم من فلان ومأخوذ من أكرمه من أكرمه وهكذا وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل يعني الهمزة لم تكن للتعذية الهمزة لغير التعذية لغير النقل فجوزوا ذلك هذا طبعا الشرط الثاني هو يجب أن يكون في هذا الفعل ثلاثيا ولحظنا الاستثناء من هذه القاعدة إذا يعني كان رباعيا على وزن أفعل جوزه بعضهم بشروط وبعضهم بدون شرط وسمعت أعطاهم وأعطى وأفلس وأخسر وأفطر إلى عمل وهذا الفعل ماذا يشترك فيه أيضا؟ قال الثالث أن يكون الفعل متصرفا فخرج نحو عسى وليس فليس له أفعل تفضيل لأن يكون أيضا شرط أن يكون الفعل متصرف أما إذا فعل جاملة العسى ليس آآ نعمة آآ بئسة هذا ليس له أفعل تفضيل يعني لا يط... ما تفضيل بينهم نعم واضح هذا والرابع قال أن يكون حدثه قابلا للتفاوت فخرج نحو مات وفني فليس له أفعل تفضيل الآن أن يكون حدثه قابل للتفاوت يعني تفاوت يعني عندما تقول فلان فلان مثلا أكثر اجتهادا من فلان هذا طبعا استخدمت انا اكثر الاجتهاد غير ثلاثة غير ثلاثة. حتى الاجتهاد في تفاوت ولا ما في تفاوت يوجد لدينا تفاوت فلان أعدل من فلان في العداله في تفاوت ولا ما في تفاوت في تفاوت يعني واحد موجود اعدل من فلان حتى يكون في يعني يكون المفضل المفضل فيه فضل وفيه زياده على المفضل عليه فيجب ان يكون تفاوت لذلك لا فني مات ما في تفاوت في الموت في الموت واحد والفناء واحد والهلاك واحد فهذا لا تفاوت لا تقول فلان اموت من فلان إذا قصد الموت الحقيقي أما إذا كانت قصد معنى الضعف تقول فلان اموت من فلان بمعنى اضعف من فلان فجاز يعني يجب أن تنبه هنا مات وفني نعم لا تفاوت في كل منهما لكن اذا استخدمنا الفعل بمعنى الضعف تضمن معنى الضعف فجازا يعني ناخذ اسم تفضيل فنقول فلان اموت من فلان يعني اضعف من فلان لكن اذا ردنا الموت الحقيقي فلا تفضيل في ذلك لأنه التفضيل معناته فيه, فيه في صفه زائده فيه يعني زياده في صفه قال الخامس أن يكون تاما فخرجت الأفعال الناقصة لأنها لا تدل على الحدث نعم إذا الفعل إذا لاحظوا يكون فعل ثلاثي متصرف أن يكون فعلا تاما فعل تام يعني غير ناقص يعني كان أخواتها تخرج من العملية كاد وأخواتها تخرج من العملية كان وأخواتها وكاد وأخواتها لا يأخذوا اسم تفضيل من أي منها لماذا؟ لأن أصلا هي قولنها ناقصان لا تدل على الحدث. إنهم يقولون لأنها لا تدل, لا تدل على. الحدث. فإن دلت على الحدث كانت تامة. فإن دلت على الحدث كانت تامة. فلذلك كونها لا تدل على حدث لا يصح أن تكون مجالا لأن نأخد منها اسم تفضيل. نعم السادس. قال السادس. لا يكون منفيا ولو كان النفي لازمة نحو ما عاج زيد بالدواء. أي من تفع به لالا يلتبس المنفي بالمثبت إذا الكلام يجب أن يكون الكلام مثبتا أما إن كان منفيا أيضا لا يصح أن نأخذ اسم تفضيل لأنه يختلط مع المثبت يختلط مع المثبت فيصبح يصبح هناك لبس لذلك قالوا أنه لا يؤخذ من المنفي نعم. والسابع قال ألا لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا بان يكون دالا على لون أو عيب أو حلية لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعل مطلقا وعليه درج المتنبي يخاطب الشيب قال ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم وقال الرضي في شرح الكافية ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة بخلاف الباطنة فقد يصاغ من مصدرها نحو فلان أبله من فلان وأرعن من فلان وأحمق منه طبعا. الآن السابع يجب أن نتنبه إليه أن لا يكون الوصف منه على أفعال فعلاء أفعال المذكر وفعلاء مؤنث وصف صفة يعني بتقول أبيض بيضاء أسود سوداء أحمر خمراء نعم هذا يقولون له لا يجوز لأن يختلط مع الوصف يختلط مع الوصف والاصف فيه الوصف لذلك يقول ماذا يقول بأن يكون دالا على لون هذا لون غيب مثلا أعور اعرج عرجاء تبتم أو حيلية تخل بها مثلا ادخل أخور ادخل تخلاء أخور خوراء ذلك أدعج دعجاء اعمى عمياء هذا يتعلق بالعيوب هذا يتعلق بالعيوب وأكخل هذا يتعلق بالحلية وما إلى ذلك لماذا يقول لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل لأصل في هذه الصيغة شغلت بالوصف فيلتبس بالتفضيل لذلك لا يؤكد التفضيل منه أهل الكوفة الكوفيون يرون صياغته يسونه من الأفعال التي التي الوصف منها على افعل مطلقا يعني طالما الفعل على الوزن أفعل فيصغونه مطلقا هو الحقيقة ان ما ورد في الكتب بأنهم أجاز الكوفيون اسم التفضيل في الأسود والأبيض في الأسود والأبيض يعني هذا الثوب أسود من ذاك أجاز ذلك لماذا قالوا لأن الأسود الأسود والأبيض هذان اللونان الأصليان اللونان الأصليان فأجاز الكوفيون ذلك أجاز الكوفيون ذلك قول المتنبي لاحظوا ابعد يخاطب الشيء يخاطب الشيء ابعد بعدت بياضا لا بياض له يعني هذا دعاء يعني يدعو على هذا الشيء أن يبتعد عنه ابعد أمر لكن يقصد به يقصد به الدعاء نقول ابعد بمعنى, إيه؟ بمعنى اهلك يدعو عليه بالهلاك يدعو عليه بأنه ينتهي طبعا نقول لاحظوا الفرق نقول بعد بعد بعدا بمعنى هلك بعد بمعنى هلك بعد بعد بعدا, بعدا, بعدا, بعدا, بعدا ضد قربة ضد قربة اذا هنا ابعد من بعدا بعد بمعنى هلك بعد ضد قربة من البعيد لاحظتم لذلك هنا ابعد بعدت. قال بعدت استخدم بعدت هلك هلكت بياض لا بياض له يعني ما في سرور البياض الثاني كنايه عن السرور كنايه عن الفرح يعني هذا البياض هذا يدعو عليه بان يهلك لا يريده ويقول بأنه لا سرور فيه لا سرور فيه لا فرح فيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ما معنى يوم تبيض وجوه تسرد وجوه منهم من قال بأنه هنا يوم, يوم يفرح الناس أو هناك من يفرح وهناك من يسر وهناك من يحزن ويتألم ويكتئب وما إلى ذلك إذن لا بياض له يعني لا سرور فيه لا يسر لا يفرح القلب ثم يزاهذه لأنت أسود في عيني من الظلم، لأنت أسود في عيني من الظلم. يعني هذا البياض انت أسود من الظلام فاستخدم كلمة أسود كون اسم تفضيل. لأنت أسود من لاحظوا من الظلم المفضل. يعني أكثر سوادا من الظلم. فأسود هنا اسم تفضيل. فمن البصريين منعوا ذلك، فأخذ ذلك على المتنبي. الكوفيون أجاز ذلك. فاول كلام المتنبي على جواز اسم التفضيل من السواد والبياض كما ذكرت يجوز عند الكوفيين اسم التفضيل من السواد والبياض وعلى هذا يعني اول بيت المتنبي الراضي ماذا يقول في شرح الكافية؟ يقول ينبغي المنع في العيوب والالوان الظاهره يعني اذا ألوان ظاهره اسود ظاهر أبيض ظاهر عيب عيب ظاهر اعور اصم اعرج الى اخره بخلاف الباطنه فقد يصاغ من مصدرها فلان ابله من فلان الا البله عله باطنه وليس عله جسميه عله عقليه عله باطنيه فأجاز أن يطو... عن... يستخدم, اسم... يستخدم اسم التفضيل منها فلان أبله من فلان نقول كلمة أرعان كثيرا نستخدم كلمة أرعان كلمة أرعن واحمق أرعان ذلك أرعان وأحمق نستخدمها كثيرا فأجاز ذلك لأنها من العيوب الباطنة من العيوب الباطنة نعم إذن يجوز على رأي ربي في شرح الكافيه وهذا كثيرا يعني دارج على الألسنة استخدام اسم التفضيل للعيوب الباطنة مثل البله والرعونة والحماقة وما إلى ذلك بينما لا يجوز في العيوب الظاهرة نعم الآن في الشرط الثامن والآن الشرط السابع دخل في الشرط الثامن تفضل نعم قال الثامن الا يكون مبنيا للمجهول ولو صوره لئلا يلتبس بالاتي من المبني للفاعل وسمع شذوذا هو ازهى من ديك وأشغل من ذات النقيين وكلام اخصر من غيره من زهي بمعنى تكبر وشغل واختصر بالبناء للمجهول فيهن وقيل ان الاول قد ورد فيه زها يزهو فاذا لا شذوذ فيه إذا شرط من شروط الفعل الذي يصغل منه اسم التفضيل أن يكون مبنية للمعلوم فإن كان مبنية للمفعول أو للمجهول كما سماه الشيخ ولو بصورته يعني إلا عندنا مشكلة في عنا زهية وجنة وعنية في كثير في عنا أكثر من تقريبا 13 كلمة تقريبا أو بهذه الحدود اتت الافعال كلها الاصل فيها على على على صيغه المبني للمفعول واختلف هل هذه تحتاج فاعلا تطلب فاعلا تطلب تطلب نائب فاعل وهذا مبسوط في كتب النحو في كتب النحو فاقيل لماذا لا يؤخذ من الفعل المبني للمجهول حتى لا يلتبس بالفعل المبني المعلوم لا يلتبس بالمبني للفاعل لذلك ما سمع من المبني المفعول يكون من باب الشذوذ يعني بباب على غير القاعدة هو ازهى من, من زهيه من زهيه من قال بانه في زهى يزهو فإذا لا شذوذ فيه زهى ثلاثي ومطبق على الشروط من قال منه من زهيه من الفعل المبنون قال هذا على غير القياس وأشغل من ذات النحيين والنحي الزق الذي يجعل فيه الزق السمن الذي يعني يملأه يملأه, يملأه بالسمن وهذه قصة ذات النحية هذا مثال هذه قصة ذات النحيين المثل مشهور أشغل من ذات النحيين النحيةين ذات النحيين هي امرأة من تيم الله ثعلب من قبيل تيم الله بن ثعلبة وكانت تبيع كانت تبيع السمن في الجاهلية فاتى خوات ابن جبير الانصاري يبتاع منها سمنا فساومها فحلت نحيا مملوءا حلت احدى النحيين كان مملوءا فقال امسكي حتى انظر غيره امسكي لهذا بانظر غيره ثم يعني حل اخر وقال لها امسكي فلما شغل يديها شغلت بها ادواد ميسكو ساورها حتى قضى ما اراد وهرى فيقال يعني أشغل من ذاتي أن مثل هذا وموجود الدكتور محمد عبدالله القاسم الذي اعتنى بهذه الطبعة يعني ذكر هذه القصة في الهامد جزاه الله خيرا إذا لدينا كلام أخسر هنا نستخدم أشغل هنا نستخدم أخسر وقنا أخسر من اختصر من اختصرة ففيه شذوزان من فعل غير ثلاثي ومن فعل مبني للمفعول نعم قال من زهية بمعنى تكبر وشؤذلة واختصر بماء المجهول فيهما وقيل بان الأول من يزهو فهذا لا شذوذ فيه وعنا كثير هذا من الشاذ ترى نستخدم كثيرا يعني هذا الكلام أصوب من ذاك أصوب أيضا هذا من شاذ مو بمعنى صابع بمعنى اصيب بمعنى يعني المبني المفهول وأشخر والعود احمد والعود أحمد أيضا من المبني المفهول وأعرف من عرف وعنكر من نكرة وأخفف من خوفة إلى آخره وأجاز ابن مالك ذلك ابن مالك أجاز ذلك قياسا يعقد قاس عليه ابن مالك بشرط ألا يكون في لبس لذلك وردت لا اظلم من قتيل كربلاء أو كربلاء. لا أظلم من قتيل كربلاء أو كربلاء نعم الآن انتهى من الشروط صياغة اسم التفضيل مباشرة من الفعل لاحظ الأساس هو الفعل ثم بعد ذلك ذكر الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الفعل وأعطى بعض الشروطات الموجودة فعل ثلاثي تام مثبت متصرف قبل المعلوم غير قبل التفاوت ليس الوصف منه على وزن أفعل فعله وجدنا ما في كل شرط من شروط من شذوذه الآن أحوال استخدام اسم التفضيل نطق اسم التفضيل كيف ننطق كيف نستخدم اسم التفضيل تفضل الأستاذ خالد قال ولسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات على الأولى أن يكون مجرد من ال والإضافة وحينئذ يجب أن يكون مفردا مذكرا وأن يؤتى بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وقد تحذف من ومدخولها نحو والآخرة خير وأبقى وقد جاء الحذف والإثبات في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز لفرا نعم إذا أحوال اسم التفضيل أو استخدام اسم التفضيل أو نطق اسم التفضيل نأخذه إما أن يكون يعني مجرد من ألف والإضافة وإما أن يكون فيه ألف أو يكون مضافا فإن يكون أن يكون مضافا لنكره وإما أن يكون مضافا لمعرفة هذه أحواله لان كيف ننطقه كيف نستخدمه الآن بدأ في الان المجرد من ال والاضافه مجرد من ال والنكره مجرد من ال والاضافه قال هنا يجب أن يكون مفردا مذكرا أن شرط يكون مفرد مذكر والمفضل عليه يجب أن يكون مجرورا بمن يجب ان يكون مجرورا بمن لا يوسف واخوه احب إلى ادين منا لا اسم التفضيل احب صيغه احب مفرد مذكر مع انه هو ليوسف واخوه المفضل ليوسف واخوه المفضل عليه منا نحن اخو يوسف ومجرور بمن منا المفضل عليه منا مجرور ب من إذا هنا اتى الاسم التفضيل مفردا مذكرا والمفضل عليه المفضل عليه اسم تفضيلين اسم تفضيل لدينا مفضل ولدينا مفضل عليه هي الاركان اسم التفضيل مفضل مفضل عليه بالكفه اليمنى مفضل بالكفه اليسرى مفضل عليه فهنا يوسف واخوه المفضل اسم التفضيل احب المفضل عليه منا اسم التفضيل اتونا احب المفضل عليه مشهورا منه. في الايه الثانيه لاحظوا قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اسم تفضيل مفرد مذكر مفرد مذكر اليكم من الله ورسوله من حرب جر دخلت على المفضل عليه هنا طيب, طيب الان قد قال ثم وقد تحدث منها اذا هو شرطها تكون موجوده لكن قد تحذف تفهم من المعنى والآخرة خير وأبقى يعني وأبقى من الحياة الدنيا أي وأبقى منها وأبقى من الحياة الدنيا انا أكثر منك مالا أنا أكثر لاحظوا مفرد مذكر منك المفضل عليه مجرور منك وعز نفرا وأين المفضل عليه محظو مفهوم النسياء عز نفرا منك عز نفرا منك في العنكبوت سوقفتني آية أيضا في العنكبوت اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصفون قال ولذكر الله أكبر إذن حدث من وحدث المفضل عليه حذف من وحذف المفضل عليه ولعل في ذلك نكتة بلاغية ولذكر الله أكبر يعني أكبر من كل شيء ما حدد أنه أكبر من ماذا سواء قصد على ذكر الله وذكر الله أو قصد على كما يثب بعض المفسرين لكن لم يذكر المفضل عليه يذكر الله أكبر ليشمل كل شيء ذكر الله أكبر من كل شيء وربما تكون كلمة أكبر هنا على صغة اسم التفضيل ولا يراد بها التفضيل لكن الراجح فيها والله أعلم أنه يراد بها التفضيل يعني أكبر من كل شيء هناك ايضا معلومه يجب ان في عمنا قد يعني يتطرق إلى السؤال عنه وهو الآن لا يوسف أحب إلى أبينا مننا من هذه من التي تأتي مع المفضل عليه بعد اسم التفضيل من بعد اسم التفضيل ما المعنى الذي تفيده قال عند ابن مالك تفيد المجاوزة عندما اقول زيد أفضل من عمر زيد أفضل من عمر يعني جاوزه وزاد عليه في الفضل أي معنى جاوزه وزاد عليه في الفضل فيه فضل الزيادة جاوزه في الفضل فأذن تفيد هنا من المجاوزة عند سيبويه قال لا هي الابتداء الغاية قال الابتداء الغاية الغاية قال الابتداء الارتفاع في نحو أفضل منه يعني زيد أفضل منه يعني بدأت زيادته من عمر زاد في الفضل من عمر بدأت وابتداء الانحطاط في نحو شر منه اذا لدينا رأيان في من الواقعة بعد اسم التفضيل أن تكون للمجاوزة وهذا ما ذهب عليه ابن مالك وان تكون لابتداء الغراء وسنعرض الى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في المغني الشيخ يعني أعتقد فصل في ذلك فصل في ذلك أو ورد معنى ذلك في المغني سابقا في حديثنا عن من لأن من انتهينا منها في الجزء الرابع فتعرض المغني الشيخ بن نشام إلى ذلك نعم إذا الاستعمال الأول لاسم التفضيل أن يكون مجردا من ألوى الإضافة وفي هذه الحالة يجب إفراده وتذكيره والمفضل عليه يكون مجرور من وقد تحذف من هذه لأنها مفهومة من السياق وقد يحذف المفضل عليه لفهمه من السياق طيب الحالة الثانية الاستخدام الثاني الاستخدام الثاني تفضل قال الحالة الثانية أن يكون فيه ال فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه وألا لا يؤتى معه بمن نحو محمد الأفضل وفاطمة الفضلة والزيدان الأفضلات والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل وأما الاتيان معه بمن مع اقترانه بال في قول الأعشة ولست بالأكثر منهم حصل وإنما العزة للكثير فخرج على زيادة ال أو أن من متعلقة بأكثر من باكثر نكرة بأكثر نكره محووفة مبدلا من أكثر الموجودة نعم إذا قرأت بأكثر نكرة على الحال أو بأكثر نكرة على الصفة أكثر من من الصرف لأن نلاحظه مع إنه وزن أفعل فهمنا الصرف على وزن أفعل فهو من من, من الصرف نعم إذا الخالة الثانية يكون معرفي الآن مجرد من ألوا الإضافة خالة ثانية معرفي عل معرفي عل يطابق يطابق موصوف التذكير والتأنيث والإفرادي والمثنى والجمع إذا المطابقة في ال التف... في ال إفرادي والجمع والمذكر والمؤنث والأصل ألا يؤتى معه بمن نقول محمد الأفضل مذكر مفرد فاطمة الفضلى لاحظوا مؤنث أفضل يعني أفعل فعلا يعني اسم التفضيل من المؤنث فعلا لذلك قال ففي فضلى هذا تفضيل هذا تفضيل يعني تقول المعلمات الفضليات ما أنت فضلتهم فضلتهن على غيرهن يعني في اسم تفضيل إذا معرب مذكر مذكر مؤنث مؤنث مفرد مفرد مثنى مثنى جمع جمع له فاطمه الفضلة والزيداني الأفضلان مثنى مذكر مثنى مذكر والزيدون الأفضلون جمع مذكر جمع مذكر والهندات الفضليات أو الفضل لا, لا الفضلة فضليات الفضلة فضليات او الفضل جمع تكسير صحيح إذا المعرف بأل يكون مطابقا للمفضل يكون مطابقا للمفضل طيب أما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى ولست بالأكثر منهم الأكثر في أل الأكثر أين من هذه قال هو من لا تأتي. قال هذا على تقدير يعني بالأكثر بأكثر نكرة محذوفه خرج على زيادة أل أو أن من متعلق يعني إما أنت تكون الزائدة هنا الزائدة ولست بأكثر منهم بأكثر منهم خصرا فالهم زائدة فعلى هذا صارت الآن مجرده من ال. اصبحت مجرد. فانطبقت على الحالة الأولى لكن إذا كانت ال هذه نقول أنه منهم هن ليست متعلقة بالأكثر إنما متعلقة بكلمة ثانية هي نكرة محذوفه ولست بالأكثر أكثر منهم خصم هكذا يريد ولحظون ملاحظة بأن أكثر كما ذكرت اسم فيه وصف فيتعلق به تتعلق به بالجملة، جملة مثل ما يتعلق باسم الفاعل تتعلق ايضا باسم التفضيل لذلك قال منهم متعلق باسم تفضيل نكرة مقدر مبدلا من أكثر الموجود بدلا من أكثر الموجود. هذه الحالة الثانية لهي حالة المطابقة الحالة الثانية أن يكون مضاف وفيها تفصيل إما أن يكون مضافا لمعرفة أو يكون مضافا لنكره. تفضل قال الثالثة أن يكون مضافة إضافته للنكرة قال فإن كانت إضافته لنكرة التزم فيه الإفراد والتذكير كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التنكير ولزمت المطابقة في المضاف إليه نحو الزيداني أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال وفاطمة أفضل امرأة وأما قوله تعالى ولا تكون أول كافر به فعلى تقدير موصوف محذوف أي أول فريق نعم إذا نضاف إلى نكرة مثل النكرة المجرد من ألوى الإضافة في مفرد مذكر مفرد مذكر مفرد مذكر لكن أين المطابقة؟ المطابقة تكون في المفضل عليه في المفضل عليه. رأى الزيداني أفضل مفرد مذكر مثل الخالة الأولى اللي هو مجرد من أول إضافة لأنه الإضافة إلى نكرة والإضافة إلى النكرة لا تفيد تعريفا تفيد تخصيصا إذا هنا يبقى يبقى اسم التفضيل مفردا مذكرا لكن المطابقة تكون في المفضل عليه الزيدان رأى جولين أفضل رجلين. الزيدون. أفضل رجال زيدون رجال فاطمة وأفضل امرأة طيب أما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به فعلى تقدير أو فلا تكونوا أول عفوا فلا تكونوا أول كافر به الآن أول كافر به قال على تقدير موصوف محذوف أي أول فريق لكي تكونوا جمع فأول فريق حتى ما يكون ما بعده حتى يكون ما بعد أول اللي هو أفعل اللي هو اسم تفضيل أول حتى يكون مطابقا لما قبله لتكون الواجعمة فقال تفضيله فريق حتى يتناسب مع الجمع هذا إذا كان مضافا إلى نكرة مضافا إلى نكرة طيب إذا مضاف إلى معرفة تفضل على إضافته للمعرفة قال وإن كانت إضافته لمعرفة جازة المطابقة وعدمها قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقوله تعالى ولا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة بالمطابقة في الأول وعدمها في الثاني نعم نضاف لمعرفة يجوز الوجه يجوز أن يكون مطابقا في التذكير والتأنيث والمفرد والمثنى والجمع وأن يكون مفردا مذكرا لاحظوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة أكبر أكبر أكبر مجرميها جمع ثم وقول ولا تجدنهم أخرص مفرد مذكر تجدنهم جمع استخدم أخرص الناس على حياة استخدم مفرد مذكر في الأول طابق والثاني لم يطابق والثاني لم يطابق نعم إذا الآن استخدامات اسم التفضيل وهذا أمر مهم يجب أن يتلبه إليه يعني المفرد المذكر اما ان يكون مفرد مذكر متى مفرد مذكر إذا مجرد من ال والاضافه او مضاف الى مثل ما لاحظنا الى الـ إلى, الـ الى نكره مضاف الى نكره ايضا مفرد مذكر مضاف الى نكره مفرد مذكر المطابقه اذا كان معرف ال وفي وجه ايضا الاضافه إلى المعرف بال ال يجوز الوجه لديه بعض الملاحظات الشيخ تفضل تفضل استاذ خالد قال وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضا الأولى ما تقدم شرحه وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر, على الآخر فيها الثانية ان يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك كقولهم العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء والمعنى أن العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته والصيف زائد في حره على الشتاء في برده الثالثه اي يراد به ثبوت الوصف لمحله من غير نظر من غير نظر الى تفضيل كقولهم الناقص والأشج اعدل بني مروان اي هما العادلان ولا عدل في غيرهما وفي هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يخرج قول أبي نواس كأن, كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء ذر على أرض من الذهب أي صغيرة وكبيرة وهذا كقول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في البيت اللهم إلا إذا علم أن مراده التفضيل فيقال إذ ذاك بلحنه لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير لعدم التعريف, ولعدم التعريف والإضافة إلى معرفة نعم والإضافة إلى المعرفة طيب الآن اعتبار المعنى إذن أن هذا شرحناه أنه هو اسم التفضيل يدل على أن اشتركا في الصفة وزاد أحنو مع الآخر وضخناه وأن يراد به شاين زاد أيضا شرحناه هذا العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء واضفنا أن أيضا الصفة قد تكون مقدرة تقديرا الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة انه ان يراد به ثبوت الوصف لمحله يعني لا يراد به التفضيل وهذا ما ذكرته قبل قليل لا يراد به التفضيل وعنا امثله يعني على هذا على أن اسم التفضيل خلى أو افعل خلى من اسم التفضيل هو اعطانا مثال كقوله الناقص والاشج اعدل بن الناقص بيقصد به يزيد بن عبد الملك والأشد يقصد به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أعدل بني مروان أعدل هل أعدل اسم ف... على وزن أفعل. لكن لا يقصد به التفضيل لا يقصد به التفضيل إنما يقصد أنهما عادلان كالمبالغة في العدل عبر عنهما باسم التفضيل إذا اسم أفعل نعم اسم تفضيل لكن قد لا يراد به التفضيل فيذهب إلى معنى فاعل أو إلى معنى فعيل ولا يلحظ فيه معنى التفضيل ضعب يعني حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكون بمعنى الصفة المشبهة قد يكون بمعنى الصفة المشبهة والأصح كما يذكر أبو خيان بأنه هذا مقصور على السماء ومن ذلك الله أكبر كما ذكرت قليل الله أكبر يعني الله كبير الله كبير وبعضهم قال لا يستغرب ولا يستبعد أن يكون اسم تفضيل الله أكبر من كل شيء. هكذا قال بعضهم وبخاصة من المحتفين أما يعني الأقدامون فمعظمهم ذهبوا إلا أن أكبر هنا لا يراد بها التفضيل إنما يراد بها المبالغة في تعظيم الله سبحانه وتعالى والتعبير عن كبره كبير بمعنى كبير. إن الذي سمك السماء بنى لنا يستشهدون بيتا دعائمه اعز وأطولها البيت للفرسدة أيضا لا يقصد به التفضيل في الآية الكريمة لاحظوا وهو يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هل يمكن أن نقول اهون هو بمعنى التفضيل بمعنى هو هين عليه لأنه لا يقال أهون عليه من شيء كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى أيضا في قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وأعلم بكم أعلم يعني هنا عليم عالم بكم عالم بكم لكن يعني التعبير عن المبالغة في علم الله سبحانه وتعالى عبر باسم التفضيل لكن لا يراد هنا التفضيل هو أعلم بما في نفوسكم هو أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين في, في يوسف عليه السلام ماذا قال السجن أحب إلي مما يدعونني إلي هل يصح أن يكون هنا التفضيل السجن أحب إلي مما يدعونني إلي لا يصح أن تكون للتفضيل هنا فإذا الاسم الوزن أفعل نعم هو الأصل أن يكون اسم التفضيل لكن كما لحظنا قد يكون, قد يكون وصفا قد يكون يعني فلان أعرج هذا تفضيل ليس تفضيلا إنه مواصفة لذلك قال هنا يا يصح أن يأخذ منه تفضيل كما ذكرنا قبل لكن حتى مع توافر الشروط قد لا يراد التفضيل وهذا ما أراد الشيخ أن ينبه إليه أما في قول أبي نواس كأن صغرى وكبرى من فقاقعها يريد أن يقول هلأ صغرى مؤنث أصغر وكبرى مؤنث أكبر فاذا هي صيغة اسم تفضيل لكن لا يراد بها التفضيل لذلك قال هنا المعنى هو صغيرة وكبيرة صغيرة وكبيرة وهذا كقول العروضيين هذا من مصطلحات عروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى هل مقصود تفضيل لا لأن تعرفون في مصطلحات عروضيين لدينا سبب خفيف ولدينا سبب فقير ولدينا وتد مجموع ولدينا وتد مفروق ولدينا فاصلة صغرى ولدينا فاصلة كبرى الفاصلة الصغرى لا يقصد فيها التفضيل يعني فاصلة صغيرة تك تتكون من أربعة أحرف ثلاثة الأولى تكون متحركة والرابع ساكن أما الفاصلة الكبرى من خمسة أحرف أربعة متحركة والخامس تكونوا ساكنا فهو مصطلح عروضي مصطلح عروضي لا يقصد به التفضيل نعم أما إذا كان قصد التفضيل يقول الشيخ إذا قصد بأبو نواس التفضيل فيكون قد وقع في اللحن. لديه تنبيهان أيضا تنبيهان الأول مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه وله صيغتان ما أفعله وأفعل به نحو ما أحسن, ما أحسن الصدق وأحسن به وهاتان الصيغتان هما المبوب لهما في كتب اللغة العربية وإن كانت, صيغة وإن كانت صيغه كثيرة ومن ذلك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقولهم لله دره فارسا وقوله يا جارة ما أنت جارة وأصل أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن ثم أريد التعجب من حسنه فحول إلى صورة صيغة الأمر وزيدت الباء في الفاعل لتحسين اللفظ وأما ما أفعله فإنما نكرة تامة وأفعل فعل ماض بدليل لحاطنون الالوقاية الوق... في نحو ما أحوجني إلى عفو الله. الثاني إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط فأتي بصيغة مستوفية لها. واجعل المصدر غير وجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل ومعمولا لفعل التعجب نحو كلان أشد استخراجا للفوائد وما أشد استخراجه واشدد باستخراجه نعم الآن, يعني الآن هو التنبيه الأول يتعلق باسم بصيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بأنه جردت التعجب أنت من فعل معين يجب تتوفر تتوافر الشروط الثمانية التي ذكرت في اسم التفضيل يجب تتوافر الشروط الثمانية حتى تتعجب منها كما تأخذ اسم التفضيل وصيغتات تعجب القياسيتان هما ما أفعله وأفعل به ما أجمل الربيع أجمل بالربيع ما أحسن الصدق أحسن بالصدق وهذا أيضا يعني يدرس في علم النحو أيضا مع أنه يقول أن هناك سيغ عديدة للتعجب لكنها سيغ سماعية أما الصيغتان القياسيتان فهما ما أفعله وأفعل به لكن هناك صيغ سماعيه كيف تكفرون بالله كيف تفيد التعجب وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتها سبحان الله تعجب وقولهم لله دره فارسا هذا تعجب وقوله أيضا يا جارتا ما أنت جارة ما أنت جارة إذن أيضا هذا تعجب فهذا لدينا يعني اسلوب التعجب القياسي واسلوب التعجب السماعي والسماعي كثير متعدد ويلخصه أيضا في كتب النحو أما الصيغتان القياسيتان فتشتقان أو تبنيان من الفعل الثلاثي المبني للمعلوم المتصرف المثبت الذي يعني تتوفر فيه شروط اسم التفضيل نفسه ثم قاطعنا وقف عند صيغة أفعل به أفعل به أحسن بزيد قال هو المعنى هو يعني صار ذا حسن فسر لنا الصيغة يوضح لنا الصيغة ثم أريد التعجب من حسنه فحول إلى صورة الأمر فأحسن يعني هو فعل ماض لاتى على صورة الأمر للتعجب كما تعلمون والباء هذه زائدة في الفاعل الباء زائدة في الفاعل لتحسين اللفظ كما يقول ما أفعله أعرب أن ما أفعله ما نكره تامة وأفعل فعل ماض واستدل ان هذا فعل ماض أن تلحقه نون, الوقاية. تلحقه نون الوقاية ثم بعد ذلك أعطينا ملاحظة هم عندما قال بأن هناك شروط يجب أن تتوافر في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل أو اسم التعجب طيب الفعل الرباعي مثلا الذي لا يمكن أن يصاغ منه اسم تفضيل مباشر قال نأتي بفعل مساعد ونأخذ منه اسم التفضيل منطبق عليه الشروط أشد أكثر أعظم ونضع مصدر الفعل الذي نريد أن نفاضل فيه الصفه الماخوذه منه أو أن نتعجب منه فيقول إذا اردت التفضيل أو التعجب مما لنسوي الشروط فأتي بصيغه مستوفية لها يعني آمنة تقول فلان أكثر ايمانا تقدم أشد تقدما ثبت مثلا أعظم تثبيتا نافق أكثر نفاقا أو منافقة أقوى مثلا أكثر يعني قوة وهكذا اذا تكتب ممكن أقوى حتى من قوية من قوية ممكن تكون أقوى وتضع أشد تضع أكثر تضع أعظم يعني تضع صيغة ماخوذه من فعل مساعد بهذا نكون قد انتهينا من اسم التفضيل أريد أن ننبه إلى آية كريمة سبق أن يعني كتبتها في إحدى التغريدات على تويتر في الآية الكريمة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الألعاب. قال كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد استخدم فعل مساعد بينما قسى يقسو فهذا فعل ثلاثي مطبق على الشروط لم يقل أقسى لم يقل أقسى قال أشد قسوة فلماذا استخدم الفعل مساعد لم يقول أقسى يقول الزمخشري في الكشاف. فإن قلت لما قيل أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل يعني قسى يتطابق على الشرور ممكن تأخذ اسم التفضيل مباشرة وتقول اقسى ويؤخذ منه اسم التفضيل وفعل التعجب قلت جواب الزباقشر يقول لكونه أبينا وادل على فرط القسوة يعني استخدم كلمه أشد ليبرز شدة هذه القسوة ليبضي فرط هذه القسوة ليبالغ ليعبر عن المبالغة في هذه القسوة. هذا وجه لأنه استخدم هنا أشد ولم يستخدم أقصى مباشرة. استخدم فعل مستعجل. يقول هناك وجه آخر. يمكن أن نقول هو أنه لا يقصد معنى الأقصى. ما استخدم الأقصى لكن هو قصد وصف القسوة بالشدة. يقصد أنه فعلا يعني شديد القسوة أشد قسوة. فاستخدم أشد القسوة. كانه قيل اشتدت قسوه الحجاره وقلوبهم اشد قسوه اشد قسوه نعم هذا اردت التنبيه اليه وطبعا هناك ايضا ملاحظه اخرى ان اسم التفضيل يا اخوان دائما يطلب فاعلا يعني هو وصف كما ذكرت لكن غالبا ما يكون هذا الفاعل ضميرا عائدا على الاسم المتقدم ونادرا ما يرفع اسما ظاهرا يرفع اسما ظاهرا على قله مررت بعالم مررت بعالم اعلم منه ابوه اعلم منه ابوه فأبوه, فابوه فعل اسم التفضيل لكن الأكثر كما ذكرت ان يكون الفاعل عائدا على المفضل يعني الذي سبق هذا والله أعلى وأعلى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته